A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilahi vahda ve salatu ve salamu ala man la nabiy ba'de. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Ashadu an la ilaha illa Allah. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hay ala s-salâh, hay ala s-salâh, hay ala felâh, hay ala الفلاح. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Allahu akbar, kabîrâd, Allahu akbar, kabîrâd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصلا لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعزم جدا وحزم الأحزاب وحده وحزم السحرة وحده لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، ولم كري الكافر، ولم كري الساحر، ولم كري الحاسدون، ولم كري الحاسدون، ولم كري الحاسدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيديك الخير إنك على كل شيء قدير الله أكبر من كل ظالم الله أكبر من كل معتر الله أكبر من كل ساحر عليم الله أكبر من من عقد الله أكبر من من نفث الله أكبر من من دفن الله أكبر من من دفن الله أكبر كميرا الله أكبر من كل حاسد وحاسدة الله أكبر من كل عين وعينة الله أكبر من كل نادر ونادرة الله أكبر من كل نادر ونادرة الله أكبر من كل ماردة ومارده الله أكبر من كل ماردة ساحرة عاشقة بسم الله أرقيكم من كل شيء يذيكم ومن شر كل نفس ومن شر كل نفسنا وعين حاسد أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمما ومن كل عين لامه اعوذ بكلمات الله التامه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 أعيدكم بكلمات الله التمات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرى ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل تارق لا تارق إلا تارق إلا ترك بخير يا رحمن أعوذ بالله السميع العلي من الشيطان الرجيم من همزةه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين, نستعين, نستعين السراط المستقيم سراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولنأزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالم الا خساره ولا يزيد الظالم الا خساره ولا يزيد الظالم الا خساره بسم الله الرحمن الرحيم السحر هذا السحر هذا السحر هذا ولا يفلع الساحرون أفا السحر هذا أفا السحر هذا أفا هذا أم أنتم لا تبصرون وَيَرَوْنَ آيَةً يُعْرِذُونَ وَيَقُولُ السِّحْرُ مُسْتَمِرٌّ قَالُوا سِحْرٌ قَالُوا سِحْرٌ قَالُوا سِحْرٌ قَالُوا السِّحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ وَقَدْ إِنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ وَبَاءَ أَمَنَثُرًا فَلَمَّا الْقَلَق قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِي سِهْرَ إِلَّا اللَّهُ سَاعَبْتُهُ إِنَّ اللَّهَ سَاعَبْتُهُ إِنَّ اللَّهَ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ سَاعَبْتُهُ إِنَّ اللَّهَ سَاعَبْتُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْحَمُ وَأُحِينا إِلَى مُوسَى الْقَعَسَ كَفَيذا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَفْكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ والقي ما في أمينك تلقف ما سنعو إنما سنعو كيد ساحر إنما سنعو كيد ساحر إنما سنعو كيد ساحر إنما سنعو كيد ساحر إنما سنعو كيد ساحر ولافل الساحر عيث السحرة سجدا فوالقي السحرة سجدا فوالقي السحرة سجدا قال ومنا بربها رونا والتبعوا ما تدلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تدلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهار تمرود وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأ وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه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 وصفات صفة وصفات صفة وصفات صفة فالزاجرات زجرة فالزاجرات زجرة فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرات إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق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 لا يستمعون إلى الملاي الأعلى ويُخذفون من كل جانب دحورا ولو معذاب واسب دحورا ولو معذاب واسب دحورا ولو معذاب واسب إلى من خطف الخطف شهاب بوثاق فصباح سرو في نار فصباح سرو في نار فصباح سرو في نار, نار فاحترق فصابح سار في نار فاحترقت فصابح سار في نار فاحترقت قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه حرقوه قالوا حرقوه وانصروا لهتكم ان كنتم فاعلين وانظر إلى إليك الذي ذلت عليه عاكفًا لا نحرقنه لا نحرقنه لا نحرقنه ثم لننسفنه في اليمنسفا وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت والبحر والبحر والبحر المسجور والبحر المسجون ان عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع وتفقد طير فكان وتفقد طير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنا وعذابا شديدا لو عذبنا وعذاب شديد ولا أذبحنه ولا يأتنه بسلطان مبين والطير محشورة والطير والطير محشورة كل له أبواب وما يشك بالله فكأنما خر من السماء فتختفى طير أو تهوي به ريح في مكان صحيح يا معشر الجن والإنس إن استدعت من تنفض من أكثر السماوات والأرض فانفضوه لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنتسران فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahü la ilahe illa hu al-hayy la ilaha illa hu al-hayy la ilaha illa hu al-hayy la الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأوده حفظ ما ولا يأوده حفظ ما ولا يأوده حفظ ما ولا يأوده حفظ ما ولا يأوده حفظ ما ولا يأوده حفظ وهو العلي العظيم ولا يأوده حفظ ما وهو العلي العظيم ولا يأوده حفظ ما وهو العلي العظيم وَالذَّكِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَعَفُوَ وَاسْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِ <سؤال> إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس, أم يحسدون الناس أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ أَمْ يحسدون الناس أَمْ يحسدون الناس عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْ عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زدني, زدني, زِدْنِي عِلْمًا وَعَلِّمْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ عِلْمًا وَعَلِّمْ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَن عَلَّمَ الْقُرْآنَ خلق الإنسان علمه البيان, علمه البيان علمه البيان علمه البيان علمه البيان بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمية ولو كانوا لا يبصرون فارجع البصر Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser al tera min futur, Farjel Baser futur, Farjel Baser, Farjel Baser, Farjel Baser al tera min futur, then Farjel Baser kerrteleyen klibilak al Baser, yan klibilak al Baser, yan klibilak انقلب لك البصر يانقلب البصر خاص وهو حسير ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله. لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك ما وولدا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْدَرُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْدَرُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ بِأَبْصَارِهِمْ, بأبصارهم، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْدَرُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْدَرُقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ لَإِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا هَذِهِ الْعَلَامِ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْبَرَ فَلَمَّا وَرَأَيْنَا أَكْبَرْنَا وَقَتَّعَنَا إِذْ يَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَى لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَخَرَجْ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِنَتِهِ فخرج على قومي في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حد عظيم لذو حد عظيم لذو حد عظيم أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وأنحر إن شانك هو لا والذين خبوث لا يخرجوا إلا نكيداء أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا, أخرجوا, أخرجوا, أخرجوا أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أخرجوا أخرجوا أخرجوا أنفسكم أخرجوا عدو الله أخرجوا عدو الله أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم يوم يسمعون سياحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم الخروج يوم الخرج ذلك يوم الخروج والذين خبوث لا يخرجوا إلا نكيدا أخرجوا وفسكم أخرجوا أنفسكم يوم يسمعون سيحتى بالحق ذلك يوم الخرج يخرج يخرج يخرج يخرج, يخرج من بين الصلب وترائب واشت على رأس الشيبة، واشت على رأس الشيبة، واشت على رأس الشيبة، واشت رأس الشيبة، واشت على رأس الشيبة، واشت على رأس الشيبة، واشت على رأس، واشت على رأس، واشت على رأس ثم سبّ فوق رأسي من عذاب حميم ذق، إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم تمترون. قالوا حرقوه قالوا حرقوه حرقوه قالوا حرقوه إن كنتم فعلين فاصبح سار في نار فاصبح سار في نار في نار فصباح ساروا في نار فاحتراقت فصباح ساروا في نار فاحتراقت فصباح ساروا في نار فاحتراقت أينما تكون يتبكوا الله جميعا أينما تكون يتبكوا الله جميعا أينما تكون يتبكوا الله جميعا إن الله على كل شيء قدير كلا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون إلا قليلا هو الذي يخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لا والهجر ماذا لنتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم وقذف في قلوبهم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُهْتَزِّينَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ فَهُوَ حَسْبُهُ, فهو حسبه هو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلاهوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء والتبع رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتبتوا الذين آمنوا سوّلقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فقلعناق واضربوا منهم كل بنال ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب فلم تقتله ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء الحسن إن الله سميع عليم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسيقولون بل تحسدوننا بل كاره لا يفقهون إلا قليلا فقل لا يا إدّم وإنا هذا عدو لك ولزوجك فلا يخجلكما من الجنة فتشقّب وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهقّا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم إلا خسارة أليس الله بكافٍ عبده أليس الله بكافٍ عبده أليس الله بكافٍ عبده, أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يدل لله فما له من هاد ومن يدل لله فما له من هاد ومن يدل لله فما له من قال فخرج من هاد فخرج من هاد فخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم رجيم رجيم رجيم رجيم رجيم فاخرج منها فانك رجيم فاخرج منها فانك رجيم فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين لعنه الله على اليهود لعنه الله على اليهود لعنت الله على اليهود يهود يهود يهود يهود يهود والنصارى والنصارى والنصارى والنصارى ملعونين فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم الدين لعنت الله على اليهود لعنت الله على اليهود يهود والنصارى والنصارى والنصارى ملعونين ملعونين ملعونين ملعونين لعنات الله على اليهود لعنات الله على اليهود والنصارى لعنات الله على الكافرين لعنات الله على الظالمين لعنات الله على الظالمين لعنات الله على الشياطين والانس والجين لعنات الله على الشياطين والانس والجين لعنات الله على على اليهود يهود يهود يهود والنصارى لعنات الله على اليهود والنصارى الذين آمنوا يقاتلونا في سبيل الله والذين الكفر يقاتلونا في سبيل التعود فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلونا في سبيل الله والذين كفر يقاتلونا في سبيل التعود فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا أولياء الشيطان فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلونها في سبيل الله والذين كفروا يقاتلونها في سبيل التواد فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا لتجدن شد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا, والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارا ذلك بأن منهم قسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم معابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم معابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم معابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أكف ونحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غصف إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر المسواس الخناس الذي وسس في صدور الناس من الجنة والناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي وسوس في صدور الناس الذي وسوس في صدور الناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب الناس أذهب البس وشف أن تشفي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يوادر سقما Elhamdülillahi wachta wa salatu wa salamu ala man la nabiya Allahumma mun al kitab. Seri al al Allahumma hzim ve zelzim, Allahumma dâmir him, Allahumma zelzil him, Allahumma dâmir him, Allahumma zelzil him, Allahum aleyküm Şeytan, Allahum aleyküm Junudum, Allahum aleyküm Sâhir, Allahum aleyküm Junudum, Allahumma dâmir him, Allahumma zelzil him, Allahum işviyemradana ya şafi, Allahum işviyemradana ya şafi. Allahumma iş fi amra dina ya şafi Allahumma min Allahumma salim ve salim ala nabi na Allahumma salim ve salim ala Allahumma ala Allahumma ala Allahumma ala Allahumma ala Allahumma ala اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باريت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مين اللهم أنت رب لا إله إلا أنت خلقتني ونا عبدك أنا على عهتك وواعدك مستتعت نعود بك من شر ما سناعت أبو لك بنعمتك عليا وابو بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اشف أمري يا شافي اللهم اشف أمري يا شافي اللهم اشف أمري يا شافي اللهم اشف أمري يا, يا, يا شافي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن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 في لا شفاء الا شفاء وشفا لا, لا يغادر سقما بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس ومن شر كل نفس ومن شر كل نفس او عين الحاسد او عين الحاسد الله يشفيك الله يش